يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذ المكذبين الذين هم في خوضي العبور يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كن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 ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور معين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعه بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون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 وَإِذَا رَكِزَ فَمِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِن لَلَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ عَلَى كِنَّكَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ